لو أن يغيفوهما فرجبا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامك قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراك بيني وبينك سأمبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وَأَمَّ الجِدار فَكَان لغلاام ي فييم في المدينة وَوتان تتحوا كَزُ الَّ مَا وَوكانَ عب مَا صالحات فأَراادَ رّك عبل غَا شُدّم مَا وََتقداتزَو مَا ررحْمََّ رَضِك وَما فَلتُ عن أمليذ تأويل ما لَْ تَفّ لَْه صنرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأطبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما دبا وان ما ان اكتسب فيه الحسنى والا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وان من امن وعمل صالحا فله جزاء من حسنى وسنقول له من عندنا يسرى فلقد بعث سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجبها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجب من دونهما قوما لا يكادون يبقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إما يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سبدا قال ما متني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم رَدْمًا رجما آتوني زبر الحديد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 رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاتك رب شقيا وإني خذت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاطرا فهد لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يحكوب واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وابتن في الكتاب مريض إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا مِن دُونِ انحجابا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا الرُّوحَ نَفْتَكَمَّثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالت ذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا متضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا فنذاها مِ تحتهاَا على تحزَني قد على رّ ك تحتكِ شجيا غز إلَيك بِجِزْ إن نخْلَةِ تسااقف عليك رقدًا جّ فقلل وشرَبي وَق عن فإما طرََّ من البَشرِ أحد فَقوللي إن نذَْط لِر وَحمَ صومًا فلا أكلّمَ اليوم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 إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأتغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 فاذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارول نبيا فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هذينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وابتيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشغنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لمنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِيلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُمَجِّدُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 فَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدٌ أَطَلَّ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا كلا. فنتب ما يقول ونمد له مِنَ العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذ تكاد السماوات تتفطر من جوت شق الارض وتفجر الجبال هدا ام دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدًا وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن ما يسرنا بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومًا اللدان وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكذا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء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 آنستنا ولعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها أنودي يا موسى إني أنا ربك فاغلع معليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأطم الصلاة لذكري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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاخذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني على عيني إِذْ نَادَىٰ مُوسَىٰ رَبَّهُ فَأَخَذَهُ بِوَتَرٍ فَخَرَجَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَدْخُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَئِنْتَ قَرِيعًا فَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ ثَلَاثِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ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 قال فَمَا بَالُ الْكَافِرُونَ الْأُولَى قَالُوا إِنَّهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي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 قعَنكمُم هُ قبلَ أننْ آدَنَ لكُم إنهُ لَ كبيريركُم الذي عَمَكُم الشّح فلَ أقِ عيدَكُمْ وَْرجُلَكُمْ مِن خلِاف وَلَ أصَلِبَكُمْ فيِي جُذوع النَّخْلِ وَلَ تعلََُ الن أَجُّنَا شَدُّ عَذاابًا وَأَبقَ قَولًا نُؤثِرَكَ على م جعَن مِنبَججِناتِ والَّذ فَقَرَناَا فَقْ مَا جاءنا من البينات والذي فطرنا أَن تَطَض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 بعدك وأضله السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسما أفطول عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمدنا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 وَقَذ قَا لَهُم هاارون مِن قَلوا يَاطَوْم إما قت تُمْ بهِه وَإِنَّا عَبَّكُ رَحْمَُ فَاتَّبعون وَأَفع أأَمْري قالوا أن نَّظَرفَ عَلَيْهِ هااتِثِينَ حتى يَغْجِع إلين مساء قَا يَا خَارون مَا مَنَ عَك إذْرَأَيتَهُم ظَلُّأَللا تَتَّبع أفَ صَيتَ أمري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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا وَإِنَّ وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحذقنه ثم لننسفنه في الجم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.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 فوصف إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الْخُلْدِ وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغضا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو